Bismillah. the شلايلناهاو إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ يَسْتَعْجِلُونَ كَلْبِ كَيْئِبٍ قُل لَّنْ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لذلك علي ظلمهم وإن ربك لا وََّ مَا أَ فَقَوْفَ وَقَمَعَ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ فِي قَالٍ وَيُسَبِّحُ الرَّاضُ الحق والذين يرون دارغا فتملا سيل ذو الذروا ذيا ومن في الأرض كذا صبروا ابتظاء وجه ربي وأقاموا الصلاة سَيِّئَة وَأَيَدرُون فِي الْحَسَن نَفْسَ السَّيِّئَة shall Allah'a <laughs> mew big deal Dolce فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَكَ وَجَعَلَ ومن تجري من تحتها الأنهار أكل آبائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وَأَنقُذَ الْكَافِرِينَ 119. وكذلك أنزلناه حكما عربيا 110. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَلَمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَلْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقَبَ 121. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 122. قل كفى